التسجيل مئة وثلاثة عشر. استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه. من تذكر مسجداً ظهرت فيه آثار حضارتنا؟ المسجد القبلي في القدس، وقد بناه سيدنا عمر بن الخطاب. مسجد قبة الصخرة، وقد بني في عهد عبد الملك بن مروان. هذا صحيح وقد مثل فن العمارة الإسلامية في جدرانه وتصميمه أليس مسجد قبة الصخرة هو المسجد الأقصى الذي كان قبلة المسلمين الأولى؟ لا مسجد القبة جزء من المسجد الأقصى إذ يقع داخل أسواره وكذلك الجامع القبلي ومن المساجد المهمة مسجد الفاتح في إسطنبول وماذا عن مظاهر الحضارة الإسلامية الأخرى؟ هناك النظام القضائي والعلوم والفنون ونظام الوقف هذه حضارتنا وهي أساس حضارة العالم في جانبها المشرقي